ولا يقرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو الزرور يكونوا من أصحاب السعيد الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير فمن زين له سوق عمله فراه حسنا فإن الله يضر من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بِمَا الله عليهم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح كثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحلينا به الأرض بعد موتها فأحلينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا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 وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فراد سائق شراره وهذا أجاد ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حيه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 ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبكك مثل خبير يا أَيُّهَا الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الوني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزروا آفرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلكم إلى لا يحمل منه شيء ولو كان ذا طربا. إِنَّمَا تُنْبِرُ الَّذِينَ يَخْشَرُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْرِ وَأَطَابُوا الصَّلَاةِ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرِ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَيَرْضِلُ وَلَا, ولا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ لِمُسْمِعٍ مَّن تُلْقَى إِلَّا إِنَّكَ لِلَّذِينَ نُصَحَّتَ بِالْحَقِّ وَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِن أُمَّةٍ إِلَّا خَاطِفَةٌ نَّذِيرٌ وَإِن يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَعَوْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالصُّبُرِ ثم قلت الذين تفوق كيف كانت كيف. الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال دنبير وحمر مختلف الوانها ومرابيد اسود ومن الناس والتواب والانعام مختلف الوانه كذلك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 إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدطا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورفنا الكتاب الذي نصطبينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات أدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولقلقا ولباسهم فيها حذير وقالوا الحمد لله الذي ألهب عن الحسن إن ربنا لرطور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصر ولا يمسنا فيها نور والذين كبروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل زفور. وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل فولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فبوقوا فما للرالمين من نصير ان الله عالم غيب السماوات والارض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 أم أدياهم كتابا فهم على بينة منه بل يجدوا غارمون بعدهم بعضا إلا الله إن الله يمسك السماوات والأرض بذل ولا ينزلها إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما وفوا وأقسم بالله يهدى نذير لا يكون من يحدلوهم لَمَّدَاهُمْ مَرِيمَ مَا رَأَوْا إِلَّا في وَاسْتِقْبَاءً فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّدِ وَلَا يَحِيقُ مَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَلَنظُرُنَّ إِلَى سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ فَلَنَجِدَنَّ سُنَّةَ اللَّهِ تَبدِيلاً وَلَن نَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَحْوِيلاً أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ أَذِلَّ اللَّهُ الناس بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ ولكن وَلَّى بِهِمْ وَاخْرَجَهُمْ مسمى دَارٍ مُسْتَقَرٍّ ۚ